ومعنى ان تستفتح تطلب الفتح ويحتمل ان يكون الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر او بمعنى الحكم وقيل ان الخطاب للمؤمنين فقد جاءكم الفتح ان كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى الحكم أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة! والقتل والاسر وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل ان يكون بمعنى الحكم لأن الله حكم لهم أو بمعنى النصر وإن تنتهوا أي ترجعوا عن الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكفار وإن تعودوا نعود أي, ت... أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو القتال نعود لقتالكم والنصر عليكم ولا تولوا عنه الضبير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو للأمر بالطاعة وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن والمواعظ الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعونهم الكفار سمعوا بآذانهم دون قلوبهم فسمعهم كلا سمع إن, إن شر الدواب أي كل من يدب والمقصود أن الكفار شر الخلق قال ابن قتيبة نزلت هذه الآية في بني عبد الدار فإنهم جدوا في القتال مع المشركين لما يحييكم أي للطاعة وقيل للجهاد لأنه يحيى بالنصر يحول بين المرء وقلبه قيل يميته وقيل يصرف قلبه كيف يشاء فينقلب من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تصيب الظالمين وحدهم بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبير وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل ودخلت النون في تصيبن لأنه بمعنى النهي إذ أنتم قليل الآية أي حين كنتم بمكة وآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها لا تخون الله نزلت في قصة أبي لبابة حين أشار إلى بني قريضة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح وقيل المعنى لا تخونوا بغلول الغنائم ولفظها عام وتكون أماناتكم عفق على لا تخونوا أو منصوب يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة وإذ يمكر بك الذين كفروا عطف على إذ أنتم قليل أو استئناف وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ النجدي الحديث بطوله ليثبتوك أي ليسجنوك قالوا قد سمعنا قيل نزلت في النظر بن الحارث كان قد تعلم من اخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو شئت لقلت مثل هذا وقيل هي في سائر قريش أساطير الأولين أي أخبارهم المسطوره وإذ قالوا اللهم الآية قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوا على أنفسهم ان كان أمره هو الحق والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل ورواه البخاري ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابه، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب قال رعب السلف كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر وقيل الضمير في يعذبهم للكفار وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم وما لهم أن لا يعذبهم الله المعنى أي شيء يمنع من عذارهم وهم يصدون أن يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال وذلك من الموجب لعذارهم وما كانوا أولياء الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء التصفير بالفم والتصدية التصفيق باليد وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم ينفقون أموالهم الآية نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد وقيل إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب فانه استاجر العير من الاحباش فقاتل بهم النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم احد تكون عليهم حسره اي يتاسفون على انفاقها من غير فائده او يتاسفون في الاخره ثم يغلبون اخبار بالغيب ليميز الله الخبيث من الطيب معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه المؤمنون واللا مفيل يميز على هذا تتعلق بيغلبون وعلى الأول بيحشرون فتر... فيركمه أي يضمه ويجعل بعضه فوق بعض إن ينته يعني عن الكفر إلى الإسلام لأن الإسلام يلب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به وإن يعود يعني إلى القتال فقد مضت سنة الأولين تهديد بما جرى لهم يوم بدر وبما جرى للامم السالفة حتى لا تكون فتنة الفتنة هنا الكفر فالمعنى قاتلوهم حتى لا يبقى كافر وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله واعلموا أنما ما غنمتم من شيء لفظه عام يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف وما طرحه العدو خوف الغرق ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهي الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فان لله خمسه الآية اختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف فقال قوم يصرف على ستة أسهم سهم لله في عمارة الكعبة وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصالح المسلمين وقيل للوالي بعده وسهم لذوي القرب الذين لا تحل لهم الصدقة وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وقال الشافعي على خمسة أسهم ولا يجعل لله ولا يجعل لله سهما مختصا وإنما بدأ عنده بالله أن الكل ملكه. وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم لليتام والمساكين وابن السبيل وقال مالك الخمس إلى جتهاد الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح إن كنتم آمنتم بالله راجع إلى ما تقدم والمعنى إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوا وما أنزلنا على عبدنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أنزل عليه القرآن والنص يوم الفرقان أي التفرقة بين الحق والباطل وهو يوم بدر التقى الجمعان يعني المسلمين والكفار إذ أنتم بالعدوة الدنيا العامل في إذ التقى والعدوة شفير الوادي وقرئ بالضم والكسر وهما لغتان والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة والركب اسفل منكم يعني العير الذي كان فيها أبو سفيان وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق جتماعكم مثل ما استفق الله ورطفه ليهلك من هلك عن بينه أي يموت من مات ببدر عن اعزار وإقامة الحجه عليه ويعيش من عاش بعد البيان له وقيل ليهلك من يكفر ويحيى من يؤمن وقرئ من من حي بالإظهار والادغام هما لغتان إذ يريكهم الله الآية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم لفشلتم أيجبنتم عن اللقاء وإذ الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال ريحكم أي قوتكم ونشاطكم وذلك استعارة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يعني كفار قريش حين خرجوا لبدر بطرا أي عتوا وتكبرا وزين لهم الشيطان أعمالهم الآية لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك فقال لهم إني جار لكم من قومي وكانوا خافوا من قومه ووعدهم بالنصر نكص أي رجع إلى وراء إني أرى ما لا ترون رأى الملائكة تقاتل يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاتح بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاصي ابن أمية بن الحجاج وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة غر هؤلاء دينهم أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ذلك في من قتل يوم بدر وأدبارهم أي أشتاههم وقيل ظهورهم وذوقوا هذا من قول الملائكة لهم تقديره ويقولون لهم ذوقوا والقول المحذوف معموله معطوف على يضربون ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا ذلك بأن الله تقديره عند سيبويه الأمر ذلك والباء السببية والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيرهم بالكفر والمعاصي كذأب ذكر في آل عمران الذين عاهدت منهم يريد بني قريضة فشرد بهم من خلفهم أيفعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم وإما تخافن من قوم خيانه أي نقضا للعهد فانبذ إليهم أي رد العهد الذي بينك وبينهم والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم على سواء أي معادلة وقيل معناه أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة وأعدوا لهم الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا يعجزون وحكمه عام في جميع الكفار من قوة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن القوة الرمي ومن رباط الخيل قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباط الخيل جمع ربط أو مصطر عدو الله وعدوكم يعني الكفار وآخرين يعني المنافقين وقيل بني قريظه وقيل الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل وقيل فارس والأول أرجح لقوله مرض على النفاق لا تعلمونهم الله يعلمهم قال السهيلي لا ينبغي أن يقال فيهم شيء لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد وهذا لا يلزم لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم أي لا تعرفون أحدهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافتين وإن جنحوا للسلم فجنح لها السلم هنا المهادنة والآية منسوخة بآية القتال في براءة لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز وألف بين قلوبهم قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام واللفظ عام ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله وقال الزمخشري مفعول معه والواو بمعنى مع أي حسبك وحسب من اتبعك الله إياكم منكم عشرون صابرون الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجود ثبوت الواحد لعشرة ثم نسخ بثبوت الواحد للاثنين ذلك بأنهم قوم لا يفقهون اي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون ما كان لنبي أن يكون له أسرة لما أخذ الأسرة يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم وأشار عمر بقتلهم فنزلت الآية عتابا على استبقائهم حتى حتى يسخن في الأرض أن يبايع في القتال تريدون عرض الدنيا عتاب لمن رغب في فداء الأسرى لولا كتاب من الله السبق الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم وقيل ما قضاه الله من تحليل الغنائم لهم فيما أخذتم يريد به الأسرى وفداؤهم ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو نزل عذاب ما منك منه غيرك يا عمر فقلوا مما غنمتم إباحة للغنائم ولفداء الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم ما أخذ منكم من الفدية قال العباس في نزلت وكان قد افتدي يوم بدر ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المال ما لا يقدر أن يحمله فقال قد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني وأنا أرضو أن يغفر لي وإن يريد خيانتك الآية تهديد لهم إن الذين آمنوا إلى آخر السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا والذين هاجروا بعد القديبية فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين آوا ونصروا وأثبت الولاية بينهم وهي ولاية التعاون ثم نسخت بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وإن استنصروكم لما نفى الولاية بين المؤمنين والتناصر وقيل هي ولاية الميراث الذين هاجروا وبين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا امر بنصرهم ان استنصروا بالمؤمنين إلا إذا استنصروا على قوم بينكم وبينهم على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم إلا تفعلوه تقوم فتنة في الأرض إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ولمعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أو النصر الذي في قوله فعليكم النصر والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تقوم فتنة والذين آمنوا وهاجروا الآية ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنة والذين آمنوا من بعد يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قيل هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار قال مالك ليست في وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام في كتاب الله أي القرآن وقيل اللوح المحفوظ سورة براءة وتسمى سورة التوبة وتسمى أيضا الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها واخترف في سبب ذلك فقال عثمان بن عفان اشتبهت معانيها بمعاني الأنفال وكانت, وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك قرنت بينهما فوضعتهما في السبع الطوال وكان الصحابة الكرام قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أبي طالب البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف فلذلك لم تبدأ بالأمان براءة من الله ورسوله المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين وارتفاع براءة على أنه خبر بتداء أو مبتدا إلى الذين عاهدتم من المشركين تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فمن وإلى يتعلقان بمحذوف لا ببراءة وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم للمسلمين فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة أشهر وبعدها لا يكون له عهد فسيح في الأرض أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل لهم واخترف في وقتها فقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر لأنهم إنما عملوا علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث تلك السنة ابا بكر الصديق يحج بالناس ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر غير معجز الله أي لا تفوتونه وأذان أي إعلام بتبرء الله تعالى ورسوله من المشركين إلى الناس جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد والمشركين وغيرهم الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل أيام الموسم كلها وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل وكانت أياما كثيرة أن الله بريء من المشركين تقديره أذان الله بريء وحذفت الباء تخفيفا وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء أو بالعطف على موضع اسم إن أو بالابتداء وخبره محذوف وقلئ بالنصب عطف على اسم إنا وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز على الجوار أو القسم وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة فإن تبتم يعني التوبة من الكفر إلا الذين عاهدتم يريد الذين لم ينقضوا العهد فإذا سلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم فمن قال إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فهي الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونقص رجب وسميت حرما تغليبا للأكثر ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضا فإما منن بعد وإما فداء وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء وخذوهم معناه الأسر والأخيذ هو الأسير كل مرصد كل طريق ونصبه على الظرفية فإن تاب يريد من الكفر ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والآية في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقافل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تأمين لهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هو من الجوار أي استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أو لا ثم أبلغه مأمنة أي إن لم يسلم فرده إلى موضعه وهذا الحكم ثابت عند قوم وقال قوم نسخ بالفتال كيف يكون للمشركين عهد لفظ استفهام ومعناه استنكار واستبعاد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر فما استقاموا ما ظرفية كيف تأكيد للأولى وحذف الفعل بعدها للعلم به تقديره كيف يكون لهم عهد لا يرقبوا أي لا يراعوا إلا ولا ذنما الإل القرابة وقيل الحلف والذمة العهد وأكثرهم فاسقون استثنى من قضي له بالإيمان أئمة الكفر أي رؤساء أهله قيل إنهم أبو جهل لعنه الله وأمية بن خلف وعطبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسوهيل بن عمر وحكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة والأحسن أنها على العموم لا أيمان لهم أي لا أيمان لهم يوفون بها وقرأ لا إيمان لكسر الهمزة لعلهم ينتهون يتعلقوا بقاتلوا وهم بإخراج الرسول قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأخذ وقيل يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه وهم بدأوكم أول مرة يعني إذايتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بمكة يعذبهم الله بأيديكم يريد بالقتل والأسر وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر قوم مؤمنين قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن ويتوب الله استئناف إخبار فإن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم أم حسبتم الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث وأم هنا بمعنى بل والهمزة يعلم الله أن يعلم ذلك موجبا لتقوم به الحجة وليجة أي بطانة ما كان للمشركين المشركين أن يعمروا مساجد الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب وإن كانوا قد عمروها تغليبا وظلمة ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام شاهدين على أنفسهم بالكفر أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريك هو لك أجعلتم سقاية الحاج الآية سببها أن قوما من قريش افتخروا بثقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن منبه افتخروا فقال أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه, وعندي مفاتحه وقال العباس أنا صاحب السقاية. وقال علي لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا آباءكم الآية قيل نزلت فيمن سبق عن الهجرة ولفظها عام وكذلك حكمها فتربصوا وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو ما على الهجرة والجهاد بأمره قيل يعني فتح مكة وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقاب ويوم حنين عطف على مواطن أو منصوب بفعل مضمر وهذا أحسن لوجهين أحدهما أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم مختص بحنين ولا يصح في غيره من المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك والآخر أن المواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان فيضعف عطف أحدهما على الآخر إلا أن يريد بالمواطن الأوقات وحنين اسم علم لموضع عرف برجل اسمه حنين وانصرف لأنه مذكر إذ أعجبتكم كثرتكم كانوا يومئذ إثني عشر ألفاً فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فأراد الله إظهار عجزهم ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل ثم استنصر بالله وأخذ قرضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهد الوجوه ونادى أصحاره فرجعوا إليه وهزم الله الكفار وقصة حنين مذكورة في السير بما رحبت أي على كثرة اتساعها وما هنا مصرية وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة ثم يتوب الله إشارة إلى إسلام هواز الذين قاتلوا المسلمين بحنين إنما المشركون نجس قيل إن نجاستهم بكفرهم وقيل بالجنارة فلا يقرب المسجد الحرام نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام فأجمع العلماء على ذلك وقاس مالك على المشركين جميع الكفار من اهل الكتاب وغيرهم وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد فمنع جميع الكفار من جميع المساجد وجعلها الشافعي عامه في الكفار خاصة بالمسجد الحرام فمنع جميع الكفار دخول المسجد الحرام خاصه واباح لهم دخول غيره وقصرها ابو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول سائر المساجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره بعد عامهم هذا يريد عام تسعة من الهجرة حين حج أبو بكر بالناس وقرأ عليهم علي سورة براءة وإن خذتم عيلة أي فقرا كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فقاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منها فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله سائر الأمصار قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أمر بقتال أهل الكتاب ونفى عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله ونفع عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد فإنهم لا يقولون بالمعاد والحساب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ولا يدينون دين الحق أي لا يدخلون في الإسلام من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمر بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى حتى لعف الجزية اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين وقدروها عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ويؤخذ ذلك من كل رأس عن فيه تاويلان أحدهما دفع الذمي لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا ينطل بها كقولك يدا بيد الثاني عن استسلام وانقياد قولك ألقى بيده وهم صاغرون أذي الله وقالت اليهود عزير بن الله قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود وهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف وقيل لم يقلها إلا في الحرص ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالها والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحدة فعلمها لهم فقالوا ما علم الله عزيرا التوراة إلا أنه ابنه وعزير مبتدأ وابن الله خبره ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف وأما من نونه فجعله عربيا وقالت النصارى المسيح بن الله قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله وذلك كفر شنيع بأفواههم يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك والثاني أنهم لا حجة لهم في ذلك وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذبه هذا قول بلسانك يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل معنى يضاهؤون يشابهون فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر أو, للصاب أو للصابئين أو لامم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم اسلافهم المتقدمون قاتلهم الله دعاء عليهم وقيل معناه لعنهم الله أن يؤفكون تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يطفئوا نور الله أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده بأفواههم إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا ليظهره على الدين الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين وإظهاره جعلوه أعلى الأديان وأقواها حتى يعم المشارق والمغارب وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حتى لا يبقى إلا دين الإسلام يأكلون أموال الناس بالباطل هو الرشى على الأحكام وغير ذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ورد في الحديث أن كل من أديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤدي زكاته فهو كنز وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز ولا ينفقونها الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى وقيل هي الفضة و... واكتفي في ذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد يوم يحمى العامل في الظرف أليم أو محذوف عليها الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها اثنى عشر شهرا هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر, عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ وقيل في القرآن والأول أرجح لقوله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذلك الدين القيم يعني إن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم فلا تضلبوا فيهن أنفسكم الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها وقيل الضمير للاثنى عشر شهرا أو الزمان كله والأول أظهر وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوهم في الأشهر الحرم فهذا نسخ لتحريم القتال فيها وكاف حالة من الفاعل أو المفعول إنما النسيء وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منه وربما أحلوا المحرم وحرموا الصفر حتى تكمل في العام أربعة أشهر محررة يحلونه عاما ويحرمونه عاما أي تارة يحلون وتارة يحرمون ولم يرد العام حقيقة ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا عدد الأشهر الحرم وهي أربعة فيحل ما حرم الله يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم ما لكم إذا قيل لكم انفروا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك استاقلتم في الأرض عبارة عن تخلفهم وأصل استاقلتم تساقلتم إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء وهو العذاب في الدنيا والآخرة إلا تنصروه فقد نصره الله شرط وجواب والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه فالجواب أن المعنى ان لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين فدل بقوله نصره الله على نصره في المستقبل إذ أخرجه الذين كفروا يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة واسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى مقتضى خروجا ثاني اثنين هو أبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن يعني أبا بكر إن الله معنا يعني بالنصر واللطف فأنزل الله سكينته عليه الضمير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لأبي بكر لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل معه السكينة ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه الصلاة والسلام وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة يوم بدر وغيره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يريد اذلالها وضحضها وكلمة الله هي العليا قيل هي لا إله إلا الله وقيل الدين كله انفروا خفافا وثقالا أمر بالتنفير إلى الغزو والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة والثقل من يمكنه بصعوبة وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية لو كان عرضا قريبا الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال فسقُلت عليهم، فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لفعلوه. بعدت عليهم الشقة أي الطريق والمسافة، وسيحلفون بالله إخبار بغيب وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون يهلكون أنفسهم أي أن يوقعونها في الهلاك بحلف بحلفهم الكاذبة أو تخلفهم عن الغزو. عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعاتبه الله تعالى على إذنه له وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه استفتاح كلام كما يقول أصلحك الله حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كانوا قد قالوا استأذنوه في القعود فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الآية لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي شكت ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ولو أرادوا الخروج الآية أي لو كانت لهم نية في الغزو والاستعداد له قبل أواني انبعاثهم أي خروجهم فثبتهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل وقيل قعدوا يحتمل أن يكون القائل لهم أقعدوا هو الله تعالى وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض مع القاعدين أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي شرا وفسادا ولأوضعوا أي أسرع السير والإيضاع سرعة السير والمعنى أنهم يسرعون للفساد والنميمة خلالكم أي بينكم يبغونكم الفتنة اي يحاولون أن يفتنوكم سماعون لهم وقيل يسمعون أخبارهم وينقلونها إليكم لقد بتغوا الفتنة من قبل أي طلب الفساد وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين وقلبوا لك الأمور أي دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني لما دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين إذلي في القعود ولا تفتني برؤية بني الأصفر فإني لا أصبر عن النساء ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها إن تصلك حسنة تسؤهم الحسنة هو النصر الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك يقولوا قد أقدنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قدر وقضى وهذا رد على المنافقين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الأمرين إما الظفر والنصف وإما الموت في سبيل الله وكل واحد من الخصلتين حسن بعذاب من عنده المصائب وما ينزل من السماء أو عذاب الدنيا أو بأيدينا يعني القتل فتربصوا تهديد قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم تضمن الأمر هنا معنى الشرط فاحتاج إلى جواب والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبل على كل حال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل ما منعهم أو في موضع مفؤول من أجله والفاعل الله إنما يريد الله ليعذبهم بها قيل العذاب في الدنيا بالمصائب وقيل ما ألزم من أداء الزكاة وتزهق أنفسهم وهم كافرون إخبار بأنهم يموتون على الكفر ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي المؤمنين يفرقون يخافون لو, لو يجدون ملجأا أي ما يلجأ إليه من المواضع أو مغارات هي الغيران في الجبال أو مدخلا وزه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب في الأرض يجمحون أي يسارعون ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها وقيل في ذي الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلك إن لم أعدل فمن يعدل الحديث ولو أنهم رضوا الآية ترغيب لهم فيما هو خير لهم وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرا لهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يؤطى منها غيرهم ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى جتهاد الإمام فله أن يجعلها في بعض دون بعض ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء واختلف العلماء هذه الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس فقيلهما سواء وقيل الفقير الذي يسأل الناس ويعلم حاله والمسكين ليس كذلك والعاملين عليها أي الذين يقبضونها ويفرقونها والمؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيلهم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم واخترف هل بقي حكمهم أو سقط لاستغناء عنهم؟ وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويعتقون والغارمين يعني من عليه دين ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف وفي سبيل الله يعني الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب واخترف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل وابن السبيل هو الغريب المحتاج فريضة أي حقا محدودا ونصبه على المصدر فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين فالجواب أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين وإذايتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأقوال والأفعال ويقولون هو أذن أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه ويقال إن قائل هذه المقالة هو نبيل بن الحارث وكان من مردة المنافقين وقيل عتاب بن قيس قل أذن خير لكم أي يسمع الخير والحق ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك ولذلك تعدى هذا الفعل بإله وتعدى يؤمن بالله بالباء ورحمة بالرفع عطف على أذن وبالخفض على خير يحلفون يعني المنافقين والله ورسوله أحق أن يرضوه تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد من يحاذد الله يعني من يعادي ويخالف فأن له أن هنا مكررة تأكيد تأكيدا للأولى وقيل بدل منها وقيل التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين والأول أظهر قل استهزئوا تهديد إن الله مخرج ما تحذرون صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم إنما كنا نخوض ونلعب نزلت في وديعة ابن ثابت بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات, هيهات فسأله عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب إن نعفو عن طائفة منكم كان رجل منهم اسمه مخش تاب ومات شهيدا بعضهم من بعض نفي لأن يكونوا من المؤمنين ويقبضون أيديهم كناية عن البخل نسوا الله اي غفلوا عن ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله وعد الله المنافقين الأصل في الشر أن يقال أوعد وإنما يقال وعد إذا صرح بالشر والكفار يعني المجاهرين بالكفر كالذين من قبلكم خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم أي في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم وخب خبر مبتدأ تقديره انتم كالذين من قبلكم وخضتم أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماء ولا يقال إلا في الباطل من الكلام كالذي خاضوا تقديره كالخوض الذي خاضوا وقيل كالذين خاضوا فالذي هنا على هذا بمعنى الجميع ألم ياتهم الايه تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمه والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط. بالبينات أي المعجزات بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله المنافقون بعضهم من بعض ولكنه خص المؤمنين بالوصف والولاية جنات عدن قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها وقال الزمخشري هو اسم علم ورضوان من الله أكبر أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر وذلك معنى ما ذكر في الحديث إن الله تعالى يقول لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدون فيقول ردواني فلا أسخط عليكم أبدا جاهد الكفار والمنافقين جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق وقد اختلف هل يقتلوا أم لا واغلب عليهم الغلظة ضد الرحمة والرأفة وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك يحلفون بالله ما قالوا نزلت في الجلاس بن سويد فإنه قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله ولقد قالوا كلمة الكفر يعني ما تقدم من قول الجلاس لأن ذلك يقتضي التكذيب وكفروا بعد إسلامهم لم يقل بعد إيمانهم لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم وهموا بما لم ينالوهم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل الآية نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول وكلمة الكفر التي قالها قوله سم كلبك يأكلك وهمه بما لم ينله قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل وما و... نقموا إلا أن اغناهم الله أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكر عليه وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن ابي فان يتوبوا فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن حاله ومنهم من عاهد الله الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب وذلك أنه قال يا رسول الله ادع الله أن يكثر مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فأعاد عليه حتى دعا له فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك الصلوات ثم امتنع من أداء الزكاة فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عنه ولم يأخذها منه وقال إن الله أمرني الا اخذ زكاتك ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان بخلوا به إشارة إلى منعه الزكاة فأعقبهم نفاقا عقوبة على الأصياد بما هو أشد منه إلى يوم يلقونه حكم بوفاته على النفاق الذين يلمزون المطوعين نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا إلا رياء وأصل المطوعين المتطوعين والمراد به هنا من تصدق بكثير والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمر فقال المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا فيسخرون منهم أن يستخفون بهم سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يحتمل معنيين أحدهما أن يكون لفظه أمر ومعناه الشرط ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم كما جاء في سورة المنافقين والآخر أن يكون تخييرا كأنه قال إن شئت فاستغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم وهذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خيرني فاخترت وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه سبعين مرة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير فرح المخلفون أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه وفي هذا تحقير وذم لهم ولذلك لم يقل المتخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله أي بعده حين خرج إلى تبوك فخلاف على هذا ظرف وقيل هو مصدر من خلفة فهو على هذا مفعول من أجله وقالوا لا تنفروا في الحر قائل هذه المقالة رجل من بني من ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أمر بمعنى الخبر فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة وقيل هو بمعنى الأمر أن يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا وقعوا فيه إلى طائفة منهم إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف لن تخرجوا معي أبدا عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ أول مرة يعني في غزوة تبوك فاقعدوا مع الخالفين أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مات ورؤية أنه صلى عليه فنزلت الآية ورؤية أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبز ثوبة وتلا عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه وإذا أنزلت سورة قيل يعني براءة والأرجح أنه على الإطلاق أن آمنوا أن هنا مفسرة استأذنك أولو الطول منهم أي أول الغنى والمال الكثير لكن الرسول الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه الخيرات تعم منافع الدارين وقيل هي الحور العين لقوله خيرات حسان وجاء المعذرون هم المعتذرون ثم أضغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد فوزنه على هذا المفعلون وروي أنها نزلت في قوم من غفار وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الإيمان سيصيب الذين كفروا منهم أي من المعذرين ليس على الضعفاء ولا على المرضى هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان وهذا بعيد ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون قيل نزلك في بني مقر وهم ستة إخوة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني إذا نصحوا لله يعني بنياتهم وأقوالهم وإن لم يخرزوا للغزو ما على المحسنين من سبيل وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله والرسول ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قيل هم بن مقر وقيل ابن مغفل وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاءون ومعنى لتحملهم على الإبل وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد ما أحملكم أو تولوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك لن نؤمن لكم لن نصدقكم من أخباركم نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم الأعراب أشد كفرا ونفاقا هم أهل البوادي من العرب وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أي تذكر عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم مصائب الدنيا عليهم دائرة السوء خبر أو دعاء وصلوات الرسول أي دعواته لهم وهو عص على قربات أي يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم وقيل نزلت في بني مقر والسابقون الأولون قيل هم من صلى للقبلتين وقيل من شهد بدرا وقيل من حضر بيعة الرضوان والذين اتبعوه سائر الصحابة ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة بشرط الإحسان مرضوا على النفاق أي جترأوا عليه وقيل أقاموا عليه سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم العذاب العظيم هو عذاب النار واما المرتان قبله فالثانيه منهما عذاب القبر والأولى عذابهم باقامه الحدود عليهم وقيل بفضيحتهم بالنفاق واخرون اعترفوا بذنوبهم الايه قيل انها نزلت في ابي لبابه فعمله الصالح الجهاد وعمله السيء نصيحته لبني قريضة وقيل هو لمن تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سوار المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة قال بعضهم ما في القرآن آية ارجى لهذه الأمة من هذه الآية خذ من أموالهم صدقة قيل نزلت المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم وقيل هي الزكاة المفروضة فالضمير على العموم لجميع المسلمين وتزكيهم بها خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع السفة لصدقه أو حال من الضمير في خذ وصل عليهم أي يدعو لهم سكن لهم أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده الضمير في يعلم للتائبين من التخلف وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا، وقيل عام، وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. ويأخذ الصدقات قيل معناه يأمر بها وقيل يقبلها من عباده وآخرون مرجون لأمر الله قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار وقرئ مرجعون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه التأخير والذين اتخذوا مسجدا قرئ الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على تقديرهم الذين وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار وقرئ والذين بالواو عفهم على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا ضرارا وكفرا كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأتيه ويصلي فيه فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سارب بن عوف فبنوا, فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاه في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسالوا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ياتيه ويصلي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الايه وتفريقا بين المؤمنين أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاسق وكان من أهل المدينة فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهد جاهر بالكفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف فلما أسمى أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه ولا وليحلفن إن أردنا إلا الحسنة أي الخصلة الحسنة وهي الصلاة وذكر الله فأكذبهم الله في ذلك لا تقم فيه أبدا نهي عن اتيانه والصلاة فيه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمر بطريقه لمسجد أسس على التقوى قيل هو مسجد قباء وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء ونزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء أفمن أسسه بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفى جروف النهار الآية استفام بمعنى التقرير والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أسس على شفا جروف انهار هو مسجد الضرار وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه والتأسيس على شفا جروف انهار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع ومعنى شفى جرف طرفه ومعنى هار ساقط أواهي بحيث أشفى على السقوط وأصل هار هائر فهو من المقلوب لأن لامه جعلت في موضع العين فانهار به في نار جهنم أي طاح في جهنم وهذا ترشيح للمجاز فإنما فإنه لما شبه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف وقيل إن ذلك حقيقة وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهدمه فهدم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبة من بنيانه أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب فعلهم أو غيظ بسبب هدمه إلا أن تقطع قلوبهم أي إلا أن يموتوا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم قيل إنها نزلت في بيعة في العقبة وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة قال بعضهم ما أكرم الله فإن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقها ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي فإنها لصفقة رابحة يقافلون في سبيل الله جملة في موضع الحال بيان للشراء فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به قال بعضهم ناهيك عن بيع البائع فيه رب العلا والثمن جنة المأوى والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التائبون وما بعد صاف للمؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم تقديره هم التائبون السائحون قيل معناه الصائمون ويقال ساح في الأرض أي ذهب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موته قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة المعنى لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم وهو قوله سأستغفر لك ربي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر وقيل لأنه نهي عن الاستغفار له لأواه قيل كثير الدعاء وقيل موقن وقيل فقيه وقيل كثير الذكر لله وقيل كثير التأوه من خوف الله وما كان الله ليضل قوما الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسا لهم أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك في ساعة العسرة يعني حين محاولة غزوة تبوك والساعة هنا بمعنى الحين والوقت وإن كان مدة والعسرة الشدة وضيق الحال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع بها القلوب ثم تاب عليهم يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مارك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر من غير نفاق ولا قصد للمخالفة فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتب عليهم وأمر الا يكلمهم أحد وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم وقد حديثهم في البخار ومسلم والسير ومعنى خلفوا هنا أي عن الغزوة وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول الضر وليس بالتخلف عن الغزو يقوي ذلك كونه جعل إذا ضاقت غاية, غاية للتخلف ضاقت عليهم الأرض عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة وكونوا مع الصادقين يحتمل أن يريد صدق اللسان إذ كانوا هؤلاء الثلاث قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك ويحتمل أن يريد أعمى من صدق اللسان وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم والمراد بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله هم الصادقون وقد احتج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة فقال نحن الصادقون وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا ما كان لأهل المدينة الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي لا يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها, تحملها هو صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بأنهم لا يصيبهم تعليل لما يجب من عدم التخلف ضمأ أي عطش ولا نصب أي تعب ولا مخمصة أي جوع ولا يطؤون أي بأرجلهم أو بدواب بهم ولا ينالون من عدو نيلا عموم في كل ما يصيب الكفار وما كان المؤمنون لينفروا كافة قال ابن عباس هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه فالآية الأولى في الخروج معه صلى الله عليه وآله وسلم وهذه في السرايا التي يبعثها وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين وقيل هي في طلب العلم ومعناها أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تحضيض على نفر بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم ليتفقه في الدين إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في يتفقه للفرقة التي تمسر أي ترحل وكذلك الضمير في ينذر وفي رجع أي ليعلم قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة وإن قلنا إن الآية في السرايا فالضمير في يتفقه للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا وأما الضمير في رجع فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا لعلهم يحذرون الضمير للقوم قاتل الذين يلونكم من الكفار أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام وكانت العراق حينئذ بعيدة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم المرض عبارة عن الشك والنفاق والمعنى زادتهم رجسا إلى رجسهم أو زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم يفتنون في كل عام قل يفتنون أي يختبرون بالأمراض والجوع وقيل بالأمر بالجهاد واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم نظر بعضهم إلى بعض أي تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخصاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد كأن سبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك وقيل معنا نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف أسرارهم ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد أي هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير نقل فهذا أيضا على وجه التعجب ثم انصرفوا يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان أو الانصراف بالقلوب عن الهدى صرف الله قلوبهم دعاء أو خبر بأنهم قوم لا يفقهون تعليل لصرف قلوبهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب للعرب أو لقريش خاصة أي من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته أو لبني آدم كلهم أي من جنسكم وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم عزيز عليهم عنتهم أي شق عليه عنتكم والعلت هو ما يضرهم ما يضرهم في دينهم أو دنياهم وعزيز صفة للرسول وما عنتهم فاعل بعزيز وما مصطريا أو ما عمدتم مصدر وعزيز خبر مقدم والجملة في موضع الصفة حريص عليكم أي حريص على إيمانكم وسعادتكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سماه الله هنا باسمين من أسمائه فإن تولوا فقل حس الله أي إن أعرضوا عن الإيمان فاستعن بالله وتوكل عليه وقيل إنها هاتين الآيتين نزلتا بمكة سورة يونس عليه الصلاة والسلام. الفلامرة تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور. تلك آيات الكتاب إشارة إلى ما تضمنته الصورة من الآيات. والكتاب هنا القرآن. الحكيم من الحكمة أو من الحكم أو من الأحكام أو من الإحكام للأمر، أي أحكام الله. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس الهمزة للإنكار وعجبا خبر كان وأن أوحينا اسمها وأن أنذر تفسير للوحي والمراد بالناس هنا كفار قريش وغيرهم وإلى رجل هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى الآية الرد على من استبعد النبوة أو تعجب من أن يبعث الله رجلا قدم صدق أي عمل, أي عمل صالح فرموه وقال ابن عباس السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين يعنون ما جاء به من القرآن وقرأ لساحر يعنون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبله من تعجبهم من النبوة ويكون خبرا مستأنفا إن ربكم الله تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به وفيه رد على من أنكر النبوة كأنه يقول إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين ما من شفيع إلا من بعد إذنه أي ما يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن هو له في الشفاعة وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وعد الله حقا نصب وعد على المصدر المذكور المؤكد للرجوع إلى الله ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده أي يبدأه في الدنيا ويعيده بعد الموت في الآخرة والبداءة دليل على العودة ليجزي تعليل للعودة وهي البعثة بالقسط أي بعزله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وصف أفعال الله وقدرته وحكمته والضياء أعظم من النور وقدره منازل الضمير للقمر والمعنى قدر سيره في منازل والحساب يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي ما خلقه عبث والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات إن الذين لا يرجون لقاءنا قيل معنا يرجون هنا يخافون وقيل لا يرجون حسن لقائنا فالرجاء على أصله وقيل لا يرجون لا يتوقعون اصلا ولا يخطر ببالهم ورضوا بالحياة الدنيا أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم وطبأنوا بها أي سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها والذين هم عن اياتنا غافلون يحتمل ان تكون هي الفرقه الاولى فيكون من عطف الصفات او تكون غيرها ويهديهم يهديهم ربهم بايمانهم اي يسددهم بسبب ايمانهم الى الاستقامه او يهديهم في الاخره الى طريق الجنه وهو ارجح لما بعد دعواهم فيها اي دعاؤهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير يقضي إليهم اجلهم اي لو يجعل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا ونزلت الايه عند قوم في دعاء الانسان على نفسه وماله وولده وقيل نزلت في الذين قالوا ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وإذا مس الإنسان الضر دعانا عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية لجنبه أي مضطجعا وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به ولقد أهلكنا القرونة إخبار ضمنه وعيد للكفار لننظر معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة به وإذا تتلى عليهم يعني على قريش قل لو شاء الله ما تلوته عليكم أي ما تلوته إلا بمشيئة الله لأنه من عنده وما هو من عندي ولا ادراكم به أي ولا أعلمكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أي بقيت في بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا تنصل من الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه وآله وسلم مما نسبوه إليه من الكذب وإشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له أو كذب بآياته بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الضمير في يعبدون لكفار العرب وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم, عالم بما في السماوات والأرض وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء فيقول فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم أي كيف تعلمون الله أو كيف تعلمون الله بما لا يعلم وما كان الناس إلا أمة واحدة تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة ولولا كلمة سبقت يعني القضاء ويقولون لولا أنزل عليه آية كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوها ولقد نزل عليهم آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم قل إنما الغيب لله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع, لا يطلع على ذلك أحد فانتظروا اي انتظروا نزول ما قترحتموه إني معكم من المنتظرين أي منتظر لعقابكم على كفركم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء هذه الآية في الكفار وتضمنت النهي لمن كان كذلك من غيرهم والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرا مشاتلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب وجرين بها الضمير المؤنث في جرينا للفلك والضمير في بهم للناس وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة وهو يسمى الالتفاة وجواب إذا كنتم قوله جاءتها ريح عاصف قوله دعوا الله قال الزمخشري من ظنوا ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه متاع الحياة الدنيا رفع على أنه خبر بكذاء مضمر تقديره ذلك متاع أو يكون خبر إنما بغيكم ويختلف الوقف باختلاف الاعراب إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء معنى الآية تحقير الدنيا وبيان سرعة فنائها وشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات ثم يصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله مما يأكل الناس كالزرع والفواكه والأنعام يعني المرعى التي ترعاها من العشب وغيره أخذت الأرض زخرفها تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب قادرون عليها أي متمكنون من الانتفاع بها أتاها أمرنا أي بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد كان لم تغنى كان لم تنعم والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة وسمعت دار السلام أي دار السلامة من العناء والتعب وقيل السلام هنا اسم الله أي يدعو إلى داره ويهدي من يشاء ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة والهداية خاصه بمن يشاء للذين أحسنوا الحسن وزيادة الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله وقيل الحسن جزاء الحسنة لعشر أمتالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة والأول أصح لوروده في الحديث وكفرة القائلين به قطر أي غبار يغير الوجه والذين كسبوا السيئات مبتدا على حذف مضاف تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلها أو معفوفا على الذين أحسنوا ويكون جزاء سيئة مبتدا وخبره بمثلها ما لهم من الله من عاصم أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله قطعا من الليل مظلمة من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل ومن قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل مكانكم تقديره إلزموا مكانكم أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل الله بكم فزيلنا بينهم أي فرق فرقنا تبلو كل نفس ما أسلفت أي تختبروا بما قدمت من الأعمال وقرأ تتلو بتائين بمعنى تتبع أو تقرأه في المصاحف قل من يرزقكم الآية احتجاج على الكفار بحجج تثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها يخرج الحي من الميت مذكور في آل عمران ربكم الحق أي الثابت الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه فماذا بعد الحق إلا الضلال أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات إذ الحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا المعنى كما حق الحق في الاعتقادات كذلك حق كلمة ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون والكلمات يراد بها القدر والقضاء قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده الآية احتجاج على الكفار فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها فالجواب أنهم معترفون أن شركائهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة وفي ذلك إبطال لربوبيتهم وأيضا فوضعت الإعادة موضع المتفق عليه لظهور برهانها أما لا يهدي بتشديد الدار معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره وقلئ بالتخفيف بمعنى يهدي غيره والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج فما لكم ما استفهامية معناه معناها تقرير وتوبيخ ولكم خبرها ويوقف عليه كيف تحكمون أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله وما يتبع أكثرهم إلا ظن أي غير تحقيق